ألي ترى إلى الذين بدلوا يحمس الله جاء لله أندى بل يظل عن تبينه كنت مدع فإن un uh -huh. uh -huh. ما إلا أنت أخرج من السمرات رزقا لكم وتخصر لكم الفرك البحر بأمن وتخصر لكم الأنهار وتخصر لكم الشمس والقمر زائبين وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا لَنَا وَلَا هُمْ يَفْعَلُونَ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ مَا كُنْتُمْ كُلِّ مَا Yes, mm -hmm. رب جعل هذا البلد آمنا وجنب وبني أن نحب ذا رب كثيرا لمن مات فمن تدعن فإن ومن عصار رفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريك وفي الغيره زرعي عند بيتك المحرم ربنا الصلاة فاجعل أسفدة أَنَا إِنْ أَنْتَ تَعْلَمُ مَا وَمَا أُعْلِنُ أَمْ ربي جعلني ومن ربنا نور رب جعلنا للقل مصلى لكم من